ربا شن شديدا قم لينذر رب جديدا مّن لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Orang-orang yang berkata, "Tak ada Allah dan tidak ada makhluk تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا انما جعلنا ما على الارض زينه لها لِنَبْلُوهم ايهم احسن عملا وان ان لان جنون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن قص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ طاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء Kuomu telah zul min duni' ala, lola yatun' alaihim b'sultanin baid, f'man awlam min man iftarah ala وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ وَمَا يَحْدُثُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُونَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ يُنَشِّرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ زَوَرُعًا كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرُضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد لا ويطلع تَاللَّيْلِ لَوِ انْتَمَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْ يَلْتَمِ مِنْهُمْ رُحْبًا وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُ أBNِيَةً سَاءَ نُبَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فَأَرْسِلُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنَّ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 لا يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراء ظاهرا إلا مراء اللهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وَزْقُ رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى إِهْدِيَنِي رَبّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رُشَادًا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 ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في عبده أحد، وَأَثْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ مُهْلِيَشَ الْوُجُوهِ بِشَرَابٍ وَسَاءَ أَثْمُرُ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 أنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خبرا ويلبسون ثيابا خبرا من شندس وإستبرق متر تكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَجُعِلَ لَهُ رَجُلَانِ جَعَلْنَا أَحَدَهُمَا جَنَّةً مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْفُقُ لَهَا وَلَمْ تَظْنِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُ مَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ سَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوِرُ أنا أكثر منك ما لو وأعز نفراً ودخل جنته وهو واقلم لنفسه. قال ما أغن أن تبيد هذه أبدا وما أغن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى رب لا أجدن غير منها مقربا. قال له صاحبه وهو يحافر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم.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 دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو وولدا فعشى ربي ان خيرا من جنتك ويرسل عليها حسانا من السماء ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا سلاما أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلباً.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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحمد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 وخُطَّ لَافَ بِينَ بَانَتِ الْأَوْضِ فَأَصْبَحَ شَيْمًا تَذْرُو الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئ كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 وَوَجَنَّتُ مَنْ عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يُنْزِلُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتدتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بأسالوا من بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المذلين عذبا ويوم يقول ناجوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون النار فظنوا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَ سوف ربهم إلا أن تديهم سنة الأولين، إلا أن تديهم سنة الأولين أو يديهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحقات تَتَّخِذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُ سُوَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ان ما جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا وَرَبُكَ الْعَفُورُ رَحْمَةٌ لَهُ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَّيَجِدُوا مِنْ ذُو لِهِمَوْ إِلَى وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمْ مَلَّوْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وإذ قال موسى الفداء لا أبرح حتى مَجْمَعَ مجمع البحرين أو أمضي فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُطَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَدَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَانَ قَالَنِ فَدَاهُ أَتَنَا غدا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشهر شيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أد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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حد حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتضرق أهلها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 فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا سكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا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 تطعم أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدار يريد أي قطب فأقام.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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاة وأقرب رحما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 أحبك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 وحكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حد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 قَدْ نِعْمَ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِيدُونِي بِقُوَّةٍ أَنْجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم حُدُدًا أَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخوا حتى إذا جعلوا نارا قال أتوني أفرغ علي قطرا فمس وما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وأن كان وعد ربي حقا وتار كنا بعضهم يومئذ يموذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَنْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا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 بي لنا في البحر قدر أن تفتك كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.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 فَإِنْ طَلَعَ مَنْ عَمَلَ الصَالِحَ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا